يخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 17-إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الائك الذين امتحن الله قلوبهم قلائك الذين امتحن الله قلوبهم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 فاسق بنداء ان فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله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 والله عليم حكيم واذا قائفه من المؤمنين قتتلوا فاصالحوا بينهما فاذا بدت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسقوه إن الله يحب المقسقين إنما المؤمنون إخوه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 عساء عساء يكون عساء يكون خير منهم ولا تلزؤ أنفسكم ولا تنابزو بالألقاب بأس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا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 قَلَّا قل تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْهَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْهَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِذْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْهَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِذْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَال بما تعملون